بإذن الله الرحمن الرحيم ويل لكل همذة اللمذة من الذي جمع مالا وعزبه يحسب أن ما له افضل كلا لا يوم بضمن في القطم وَمَا أَذَرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةِ الَّتِي تَطْطَلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا قَدْسُ فِي عمد